أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين هذه الكلمة العظيمة التي صدرت من عظيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ذكرها الخليل إبراهيم عليه السلام بعدما حاج قومه وأعلن توحيده لله عز وجل وبرأته وبراءته من قومه وتبرأ من المعبودات الباطلة من دون الله عز وجل قال أفرأيت ما تعبدون قال أفرأيت ما تعبدون انتم وآباؤكم الأقدمون فإنهو عدو لي إلا رب العالمين فتبرأ من هذه المعبودات الباطلة التي عبدت من دون الله عز وجل قال إلا رب العالمين وهذا استثناء منقطع يعني ولكن رب العالمين هذا الذي له التوحيد وله الحب وله الإقبال سبحانه وتعالى ثم بدأ الخليل عليه الصلاة والسلام يصف ربه سبحانه وتعالى الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين فالله تبارك وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر سبحانه وتعالى بيده الأمر الذي خلقني فهو يهدين بيده الهداية هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق لأن الهداية في القرآن إما أن تطلق على هداية الدلالة والإرشاد وإما على هداية التوفيق وأما ثمود فهديناهم يعني أرشدناهم فاستحب العمى على الهدى أو دلالة التوفيق وهي خاصة بالله عز وجل إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء فالله تبارك وتعالى يرشد عباده ويبين لهم الطريق ثم يوفق السعداء منهم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقيم سبحانه وتعالى فالإطعام والسقية على الحقيقة هي من عند الله عز وجل وإذا مردته فهو يشفين أيضا الشفاء من عند الله تبارك وتعالى هو الشافي سبحانه وتعالى والذي يميتني ثم يحييه والمتأمل في هذه الآيات يجد أن ضمير الفصل هو جاء مع الهداية ومع الإطعام والسقية ومع الشفاء ولم يأتي مع الحياة والموت يعني لم يقل الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسكين وإذا مردت فهو يشفين تكرر كلمة هو هذا للتأكيد ولم يقل سبحانه وتعالى والذي يميتني ثم هو يحيين أو هو يميتني وهو يحيين قال بعض أهل العلم والسر في ذلك والله تبارك وتعالى أعلم أن الأمور الأولى ادعاها أناس أمر الهداية وأمر الإطعام والسقيا والشفاء ادعاها الناس أما الموت والإحياء فلا يجر أحد على أن يدعي ذلك قد يقول قائل أنه يهدي الناس ويرشدهم ويبين لهم الطريق وقد يقول قائل أنه يطعم ويسقي وقد يقول قائل أنه يشفي مع أن كل هؤلاء هم أسباب فاحتاج الضمير فاحتاجت هذه الأفعال إلى ضمير الفصل للتأكيد. أما الموت والإحياء لم يجر أو لم يدعي أحد أنه يميت ويحيي. إلا إلا مين؟ إلا النمرود الذي حاج إبراهيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت. فقال هذا السفيه وما أكثر السفهاء لا كثرهم الله. قال أنا أحي وأميت. وجاب اثنين محكوم عليهم بالإعدام وقال هذا عفوت عنه فكأنه أحياء وهذا اقتلوه فكأنه يعني أماته وهذا من السفة فالإحياء والإماتة أعم وأشمل من ذلك هذا قتل وليس إحياء وليس إمات فإبراهيم الخليل عليه السلام لم, يرد لم يريد أن يستطرد مع هذا السفيه فأتاه بحجة قاطعة قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فوهد الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين إذن فالموت والإحياء لا يحتاج إلى تأكيد لأن الله سبحانه وتعالى لا لم يجر أحد على أن ينازعه في ذلك الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين ثم قال الخليف عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين من الذي يقول ذلك؟ إمام الحنفاء الذي جعله الله سبحانه وتعالى أمة إن إبراهيم كان أمة الذي وفى وإبراهيم الذي وفى وهو أحد أولو العزم الخمسة من الرسل وهو أبو الأنبياء كل الأنبياء من بعد إبراهيم عليه السلام من نسل إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن نال هذه الدرجة العظيمة التي لم ينالها إلا, إلا إثنان فقط إبراهيم الخليل ومن ونبينا محمد عليهما الصلاة والسلام فدرجة عظيمة أعلى درجات المحبة الخلة لم ينالها من البشر إلا هذين الاثنين فإبراهيم عليه السلام بالرغم من كل هذه المقومات وكل هذه المقامات وغيرها يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين وفي قراءة والذي أطمع أن يغفر لي خطاياي يوم الدين فما هي هذه الخطايا التي فعلها إمام الحنفاء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال مجاهد هذه الخطايا هي قوله بل فعله كبيرهم هذا حينما كسر الأصناع وقوله إني سقيم وقول سارة وقوله عن سارة زوجته أنها أخته وزاد الحسن قول لإبراهيم عليه السلام هذا ربي عن الكوكب وكل هذه الأقوال في الحقيقة لها تبريرات فقول إبراهيم عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا كان استهزاء بهؤلاء الكفار وإقامة الحج عليهم يعني هذا الصنم الذي لا يستطيع الذي لم يستطع أن يدافع عن نفسه فكيف تعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى استهزأ بهم وقوله إني سقيم فهو مريض وعليل القلب من بسبب شركهم وبعدهم عن عبادة الله سبحانه وتعالى وقوله إن صار أخته بسبب أن هذا الملك الظالم الطاغية كان يقتل الرجل وزوجته فأراد أن ينجو من القتل فادعى أنها أخته عليه السلام وقوله هذا ربي عن الكوكب الراجح من أقوال العلماء أنه على سبيل المناظرة وليس على سبيل النظر يعني مش كان بيتفكر إبراهيم عليه السلام وأنه على سبيل المناظرة وفي المناظرة قد يتنزل المناظر إلى قول الخصم حتى يلجمه الحجة يعني إذا كنتم تدعون أن هذه الكواكب معبودات من دون الله، طيب هذا ربي، فحينما اختفى، الرب لا يختفي ولا يأفل، فلما أفله قال لا أحب الآفنين، إذا فإبراهيم الخليل عليه السلام يتدرع إلى الله سبحانه وتعالى، وكما قال طهر بن عشور في قول إبراهيم الخليل في قول إبراهيم الخليل عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين قال هذا خبر يدل على الدعاء يعني يدل على دعاء الخليل لربه سبحانه وتعالى فكما قلنا إذا كان هذا هو شأن إبراهيم وبالرغم من مقاماته العالية ثم يتضرع ويطلب من الله سبحانه وتعالى يقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين فهذا هو شأن الكبار هذا هو شأن الكبار ويعلمنا الأدب مع الله سبحانه وتعالى ويعلمنا التواضع ويعلمنا إنزال الحجة، إنزال الحاجة ويعلمنا إنزال الحاجة بالله سبحانه وتعالى ويعلمنا طلب المغفرة من الله عز وجل ويعلمنا الاعتراف بالخطأ والخطيئة ويعلمنا الاهتمام باليوم الآخر يوم الدين وهو يوم الجزاء ويوم الحساب وذكره اليوم الدين مع أن الله سبحانه وتعالى يغفر لعبده في الدنيا ذكره اليوم الدين لكي يؤكد على أن أثر المغفرة تظهر في هذا اليوم العظيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين والنبي صلى الله عليه وسلم أيضاً يعلم أصحابه هذا المعنى العظيم فحينما جاءه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرة. ده مين اللي يقول الكلام ده؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثانية اثنين إذ هما في الغار رجل الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجحت كفة أبي بكر رضي الله عنه الذي حمى الله سبحانه وتعالى به الدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والذي والذي والذي له المناقب يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم فهكذا يتعلم المسلم الأدم ويتضرع وينزل حاجته ضرع إلى الله سبحانه وتعالى وينزل حاجته بالله عز وجل وروى الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن ابن جدعان إن ابن جدعان كان يصل الرحم وكان يطعم الطعام فهل ينفعه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين لتتعلم أهمية المغفرة، فهكذا يكون شغل المسلم الشاغل أن يغفر الله سبحانه وتعالى له خاصة في هذه الأيام. بعض الناس كده كانت إيه الحديث المشهور المشهور بين ألسنة الناس أن رمضان أوله رحمة وأوسطه إيه مغفرة وأخره عتق من النهر. هذا حديث ضعيف ضعيف جدا. وبعض العلماء قالوا هو حديث باطل يعني لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو مخالف لما ثبت ليس رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخيره عدك من النار بل إن رمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله عدك من النار فلماذا نحجر واسعا رمضان كله رحمة تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مرضة الشياطين في كل رمضان كله مغفرة من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كله عتق من النار في كل ليلة كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، في كل ليلة فالمسلم يطلب من الله سبحانه وتعالى مغفرة ذنوبه خاصة. وقد اقترب رمضان أو أوشك رمضان على الرحيم سبحان الله العظيم نحن في الليلة كام النهاردة؟ ليلة كام؟ ليلة الثمين عشر ليلة الثمنتاشر وهذا الشهر يثير بسرعة البرق أياما كما وصفه الله سبحانه وتعالى أياما معدودات ما بقي إلا سويعات ثم تهل علينا ليالي العشر نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم العشر وأن يبلغنا ليلة القدر تهل علينا أعظم ليالي العام والمسلم يكون شعاره في هذه الأيام من الآن إلى أن يقبل على الموسم الجديد والمسابقة الجديدة من مواسم الطاعة أن يكون شعاره شعار الخليل والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ليكون كل ليكون هم كل واحد منا ذلك أن يغفر الله سبحانه وتعالى له. فإذا ما غفر الله عز وجل له صرف عنه كل مرغوب ونال به كل مرغوب والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين وحينما أثنى إبراهيم نتعلم أيضا من الخليل عليه السلام أنه قدم الثناء على الدعاء بعد هذا الثناء ووصفه لله سبحانه وتعالى دعا الله عز وجل رب هب لي حكما وجعلني من الصالحين دعا الله سبحانه وتعالى ف بهذه الأدعية العظيمة إلى آخر ما دعاه الخليل عليه الصلاة والسلام فالمسلم أيضا يثني على الله سبحانه وتعالى ثم يدعو الله تبارك وتعالى فهو المؤمل أن يغفر لنا وأن يرحمنا نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم العشر وأن يبلغنا ليلة القدر وأن يجعلنا فيها من الفائزين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وإذا كنت